الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله نشد وننتجنا سيئة أعمالنا من يذي الله فهو المعتد ومن يغرف فلن تجده له وليا المرشد أشد لا إله إلا الله وعلى ولا شريك له أشد أن محمد رسول الله من سلك وباذا الجمعات ومن حاد عنه يمين أبي صار الرمي يسوى الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى على إبراهيم وعلى آل إقرأيم وبارك على محمد وعلى المحمد صباح على إبراهيم وعلى المطاني في العالمين تعمل المجد أما بعد الان وضق الله وحيال الحديث محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور لمعدتاك وكل محلسات من وكل في غلالة وكل غلالة في النار. السلام عليكم الله وبركاته يقل وانا كانت أدى في احكام وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه في بصفة الوغوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه وأقتل بيديه وأدبر متفق عليه وبلغض لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهبهما إلى قبله ثم وضعهما إلى مكان الذي بدأ منهما اكثر شيء قوي فيوتيوب انه تخوي على الذهب ابي شوي في جهه الساعه ما حلق في الحج والعمره اودي لا و هي بنوطه شاتبكيان ذره على اول في الأخرى. لأنه بدا من مقدمه فاسه حتى ذهب يديه إلى قفاه ثم رتّهما إلى مكان الذي بدأ منه الشيء الذي أفسد بي أم بي أفسد بي بسؤالنا سافيا هذي في بدأ بدأت الشيء فيه وبدأت شيء تلعته وبدأ الشيء فعله افتلاء أما بدأ بالأهمزه في أغرب معناه وارا قديم بدأ فبدأ لغم. فبدأ لغم في بدأ لهما بدأ لهما يعني ظهر لهما بدأ بدأ بدأ يعني افتلاء فبدأ لهما بدأ يعني ظهر بدأ يعني أبتدي أبدأ يعني جالس في ذكاء ذا يعني جالس ان ذكاء جدأ الله ومختلف من من لو زي ميلاتي بس ما مسكته ليطلعه لأنه ما زال لي قال رب زاده من المعتاد غالبا القفى مقصور وقد يمد مقصور قفى وقد يمد وهو مذكر جمو أقفين أقفين وأقفيه وهو مؤخر العنق مؤخر آخره والمراد هنا أعلى مؤخر العنق آخر يعني كم وكام تعاوزين تين أنت ما تعرفينش الناس ما تيجي وين الصنيح حديثي سير على عبد الله بن عمرو ثمان بن عاصم ثمان أواة عمرو لبوتيه أواة حمرو عمر لك حمرو عمر لك زابت وإذن هو بعض فتحي عمره ومشان عمره رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل قصدعه السباحتين في أذنه ومسح في إذهامه ظاهر أذنه أذنه مغرضه أبو النسائي لو أدخله، أدخله أصنعه في أذنيه تبع الرجال الخزيمة، ومسعى بإبرهانه ضهر أذنيه. أبو داود بن نسائي وصلاح خزيمة. ابن خزيمة صحيح أبو داود. داود. جبت في جبت في جبت في كبرى خزيمة، ابن خزيمة ماذا يفعلون هذا الامر <سؤال> هو ان هذا الامر هو ان يفعلون هذا هو هذا هذا ان ان رواه أبدا أولا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي قال المزيز سبعا في إذادي ويسر اخر جزائي طبعا أول حديثة طبعاً عمرو بن عن عن اختلافك سوي عمرو عن عن أبيه عن طيب ليك شوف هذه 2 سوا قصدي بابي شعيب يا بابي خوي, بابي خوي يا جاري خوي يا جاري يا علاوي امم جراي سوا ولد اختك عن جده عن جده اه ككوزي عن جده لك جد بابا كده دقيقة سوا يا أكيد جدي عمري بقول هو إيش أنا كينش ساعدها جد عمري حبي عمري بينهم بيني صبح الله يسلمه لا أنا عاجماني جوا ها نقطة نقطة جد كان سيدنا محمد يجي لازم صعيد يعني إحنا مثلا كينش نعمله تندو أنا لما ليش محمد بن عجلان ؟ أنا عن أمر من شعر عن ريا عن جده. محمد العجلان بقوي. بقوي بثيل سنة. محمد العجلان عن أمر من شعر عن بن شعب عن من ج... محمد العجلان أن عينك ضعيفة. أن بن بن شو؟ لا بن من جندي من جندي غواتي مكاليا من جندي خصيلة لا من سنين شلينه هو هذا كم مثلي عادي يعني قوي. أو وخيه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 ترك الاحتجاج به جماعة من الأئمة. هذا أنا دجال خالد ترك هذا نباخيني ترى. أمر بالشعيث احتجاجات بينك. إيشلون هذا لا مكان. ابن عدي. طبعا ابن عدي يجلو عليه مجاهرة يعني موثوقة. ابن عدي قديم نعم. مكان أحاديثه عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم هلا أسمع قل؟ لا خالقه يدري اختار لا زال يخفي لبابي دي وما لبابي دي زين كان عدي قصدي خلك ولم يدخلوها الصحاح وقال أبو العثني من خلطان من خلطان لو بيعوا عليها لو بيعوانها؟ كبابي من الخطاب خلاص يعني كل اله الا البخاري او من الخطاب الجا هو صحيحه وجوه بيواه اكرم الثقهه يعني من الخطاب قلت لك كانوا ابن البخاري يقول صح صح يعني بدياما كانوا تقول لي بهم في عندنا ليه يجلا وأنا قال لا جد توزيقي ذي إلى العجلي أغنيه يعني أسلب ت توزيقي كوي حبان. حبان ابن حبان ابن حبان توزيقي ابن كوي ابن حبان ابن حبان ما هو يجي ابن محمد رحمه الله سمي بالتوزيع نزول الى اخي يعني أكثر في ودي واتقى ابن محمد تشوف مستحيب ولا توثيق كان ودي واتقى ابن محمد جلاله وسط قال لي كيف ليه تمام بنقول له خطا لا تشد يعني وقال <سؤال> ابن معين ما شاء الله يحيى ابن معين شيخ يبغى أنيه هو يك. اه مليونك حديث يبغى تخرجون وش تراه مليون إذا كنت عم تيجي سبحان يجيب نص داس في جانه ما لو ما مليون ألف ألف حديث بخط يدي هذا ألف ألف حديث طيب هو أحمد. أحمد بن ربما احتاجت هذه الرب أنا زاد زاد يعني لا تلازيم يعني. وقال البخاري. هنا البخاري هذا مزاجي غادي هنا البخاري تبي تحية شلوكي. رأي توا حماده أوياك. شيخي خويتي أنا صديقي. ولا حمادي شيخي خويتي. حماديش عبد الله بن زويلة. واسحاق طبعاً هويه أقولي زعيم رأوي سمرخة دعوني للفيور <تصفيق> ما الحديث دقيقة العيد. أو قال لا العيد فيها ااا هذا الحديث صحيح على طريقتي. من يصححون حديث عمرو بن شعيب لأن استناده صحيح. ولو حديث صحيحه لسأو طريقتي لأن نكون زي ما نبقي وما زمان أيش تصيح مشكلين في هذي بالتهذيب قيده بالتهذيب الرجال كربيع بن الله صلى الله قال دعوا ذكر تبوك كتب ابن حجر بالله قالوا هذه يقول الشيخ خوكستي ما توصلنا سوق